بسم الله الرحمن الرحيم عميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وَإذاَا حُشر الناس سُكَانوا للَهُم عدَ أَ وَكَان ببَادَتِهِم كَافين وَإِذاَا تُطلَ عَلَهِم آياتةُنَ بَنَاتِ قَالَ الذينَكَفَهُ قَالَ الذيَ كَفَحَّلَ ج أَهُمْه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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نبي مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد, وشهد شاهد من بني إسرائيل على إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبرونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم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 هو ووضعتهوها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ او بعين قال ربي اوزعني أن اشكر نعمتك قال ربي امزعني ان اشكر نعمتك التي انعت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقدل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا معدون والذي قال لوالديه أفر لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا فعليهم القول فيهم من قد خلت منهم قبلهم قد خلت منهم من الجن والياس انهم كانوا خاسرين ولكل درجهات مما يعمل ولنقف بهم وهم لا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 في الأرض بغير الحق, بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم إذ أنر قومه بالأحراف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من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 ما به وأبلغكم ما أرسلت به ولكن إني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجبتم به ريح عذاب فَأَمْرُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لهم سمعا وَأَفِئِدَةٌ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ القرى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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا فلن نضى وللو الى قومهم منذرين قالوا ان قمنا ان تسمع ما كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيب داعي الله يا قومنا اجيب داعي الله وامنن به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فلنشب معجزيا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 فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم